تُدِينُ مَن تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَن تَشَاءُ تُدِينُ من كَسَاءُهُنَّ وَتُؤْوِي إِذَنْ كَمَن تَشَاءُ وَمَنِ بِضَيْفٍ ثم من عزلتك لا جناح عليك ذلك أذنى أن تقض أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهم ذلك أذنى أن تقض أعينهن ولا يحزن إِنَّ هَٰذَا تَمَنَّهُ كُلُّهُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا وَكَانَ اللَّهُ